السؤال الخامس والعشرون بذل مئة ما ذلين القصاص وصفته من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقوى بين الناس في الدماء فقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينام ولا برهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخي اخذ من سيئات اخيه اخذ من سيئات اخيه, أخيه فطرته عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطر صاب يخلص يصل يصل وقوله صلى الله عليه وسلم يسكن المؤمنون من النار فيجلسون على قنطره بين الجنه والنار يتقصى لبعضهم من بعض فمؤمن مظالم. مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وكلها في الصحيح وغيرها كثير نحن نقف عند هذا القدر مثل الله لكم التوفيق أو استداد أن ينهمنا رشدنا وأن يقينا شمضان فضينا وأن يتقبل منا وأن يجعل يجعل ما نقول وما نسمع صجة لنا وأن يوفقنا جميعا من خير والسدال وأن يخطي لنا بالصالحات وأن يتوفانا تؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الله استثناء بعض الملائكة من الصعب يعني الله عزيز استثنى قصائر أمان إلا من شاء الله من هم هؤلاء المستثنون العلم عند الله عزيز ابن القيم ذكر أشياء معينة النونية نظمها في النونية وذكر في الحادي هذه الأرواح قال عباء الملائكة والحور العين ومن شاء الله عزيزي من عمار السماوات ونحو ذلك يعني الشاهد أن هناك من لا يشمله الصعر ومن لا يشمله الفزع من هم؟ يعني نقف عند قد ولا نقف ولا نحدث ونقل العلم عند الله عز وجل يعني ما رأيه يقول يعني الحج بأجرة عن أموات أو كبار السن معاقين مثلا ودفع هذه الأجرة لأناس آخر يحج ويبقى يعني أنا مثلا وكلت شخص أن يحج عن شخص لي ما ما عطيته عشر آلام فهذا حج بها قال هو راح وكل أيضا شخص ساد قال يأخذ ثمانية ألاف وأنا أطلع بألفين برانية كذا بارد مبرد كما يقولون وهو أمكسر كمان واحد خمسة ألاف وطلع بألفين ساعة المث على صفقات تجارية وسوق أسهم وبيع وسندات ما هو حج ولا, ولا ما ينبغي هذا لا يجوز من وكلك على شيء ما تلتذي من به أو تتخلى وتعتذر إليه أما أن نستخدم يعني تجارة بهذه الطريقة هذا أمر ما يصح الله أعلم السؤال السابس والعشرون بعد المئة ما دليل الحوض من الكتاب جواب قال الله عز وجل من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوفر السورة السؤال السابع والعشرون بعد المئة ما دليله وصفته من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغة ثواته منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم إني فر لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لا فرط. إني فرط الله. فقاله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لا أمر إلى حوض الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم حوض المثيرة شعر ماؤه أبيض من اللبن ورائحته أطيب من النسك. وكيزاره كنجوم السماء من شرب منه فلا يذنأ أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافته قباب المؤلو المجوّف وقلت ما هذا وجبريل قال هذا الكوثر وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرا نعم يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر أحوال ومشاهد يوم يوم القيامة اليوم الآخر يوم الدين قد تقدم معنا ذكر الشفاعة وذكر العرض والحساب اقتصاق المظالم والمرور على اقتراط الذي تلصب على متن جهنم ويذكر الشيخ الآن هنا الحوض والحوض مما اختص به نبينا محمد عليها اصدر الصلاة واتم التسليم كما اختص بالشفاعة العظمى اختص أيضا بالحوض الموروض واختص بالكوفر وهو نهر من انهال الجنة كما سيأتي تحرير ذلك إن شاء الله وإن كان نقل بعض أهل العلم أن لكل نبي من أنبياء الله تعالى حوضاً يوم القيامة وروي في ذلك بعض الأحاديث أخرج ابن في الدنيا وغيره وبعضها في السنن الترمذي وغيره ولكنها يعني من جهة دراسته الإسنادية لا تستقيم وأغلبها مرسل بل من مرسلات الحسن البصري والكلام في رسالات الحسن معروف عند أهل العلم الشاهد أن الصواب أن الحوض من خصائص النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى فرض أن لكل نبي من أنبياء الله حوضا يوم القيامة يرج عليه من آمل به وصدقه من أمته فإن حوض نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعظمها وأكثرها ورودا. وأكسرها تابعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وأفضلهم وأكسرهم تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام وتم التفليم. وموقع الحوض بالنسبة لترتيب أحداث يوم الدين، وقد كنت نبهت إلى هذا قبل هذه المرة، أو أن ترتيب أحداث يوم الدين ليس معلوما بالتحديد. يعني هل الحوض قبل المرور على الصلاة أو الصلاة المرور على الصلاة قبل الحوض؟ هل الشفاعة قبل الحوض أو بعده الترتيب بأحداث أم الدين الذي يتأمل ترتيب أبي عبد الله البخاري في الصحيح لما رتب حديث الشفاعة والحوض والاسترار يخرج إلى أنه يشير عن البخاري رحمه الله إلى أن الشفاعة أولا ثم يتلوها المرور على الصرار ثم يتلوها الورود على الحوض فإنه في كتاب الرقاق من الصحيح أخرج أحاديثها الشفاعة أول، ثم أتبعها بأحاديث المرور على الصراط الذي يوصب على متن النار ثم ختم بعد ذلك بأحاديث المرود على, الحوض على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه واستشكل بعض أهل العلم في ذلك إشكالا وهو أنه لو كان الحوض بعد المرور على الصراط لأنه من المعلوم المقرر أنه لا ينجو من الافتراس ويتجاوز إلا ما كتب الله له السعادة والخير وإن كان يعني نجا مقدوش أو مجروح لا المهم أنه نجا وهذا علامة يعني فلاحيه علامة كل بحسب درجته وقد جاء في حديث الحب أن من الأمة من يرد كما يأتي عن الخوف ويبعد عنه ويطرد حتى يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنه قبل قبيل أو ما ذكره الشيخ جاء في بعض الحديث الكور إن شاء الله أن اللي يقول أصحابي أصحابي وفي رواية أمتي أمتي يعرفهم بأسمائهم ويعرف منهم من أمته ويقال لا تدري دريم حدثوا بعدك فكيف ينجون من الصراف وقد تقرر أنه لا ينجو منه إلا من له الله واستعادة ثم يذادون عن الحوض هذا إشكال أراده القرطبي في التفسير وغيره من العلماء الذين تكلموا في هذه المسائل ولذلك أعود فأقرر ما قررت سلفا وهو أنه لا يعني نشغل يعني الجهد كثيرا في معرفة الترتيب هل هذه قبل هذه وهذه قبل هذه لأن اول لا يترتب عليها حكم شرعي عندك أو حكم اعتقادي عندك وثانيا كما قرر أن يوم القيامة يوم طويل طويل تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة يوم هائل طويل وحداثه كثيرة وترتيب هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا ماذا ما نصح الله عليه ورسوله صلى على أنه لا أنا يعني ترتّب عليه كبير أمر والذي يترتب عليه كبير أمر هو إثبات هذه الأشياء نثبت الشفاعة خلافاً للمعتزلة والخوارج نثبت المرور على الصلاة خلافاً للمعتزلة والخوارج نثبت الحب خلافاً للمعتزلة أيضاً والخوارج لأن ثابتة بب النصوص الشرعية من الكتاب أصل كأن الشيخ لما قال ما دليل الحوض من الكتاب قال قوله جل وعلا إنا عطيناك التوفر كأن يفسر الحوض أنه التوفر وأن التوفر هو الحوض وهذا عليه طائفة من أهل العلم وإن كان خالفهم آخرون فيرون أن الحوض شيء والتوفر شيء آخر وهذا هو الذي حرره القرطبي في التذكرة في أحوال الموت والدال الآخرة والحافظ بن حجر في شرحه لحاديث الحوض من الصحيح وغيره من العلم ويميل إليه ابن القيم من تأمل كلامه في حادث أرواح يرى ذلك والأحاديث التي استشهد بها تؤيد تؤيد أصحاب القول الثاني لأن الكوثر نهر في الجنة نهر في الجنة والحوض حوض في عرصات القيامة انتبه الكوثر نهر في الجنة من أنهار الجنة لا ينقطع ماء ولا يق عليها وصف الجنة وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كما جاء في حديث حافظه قباب اللؤلؤ مجوز عليه تزال ونحو ذلك من أمام الأمور والحوض في العرفات في قيامة قبل الخروج إلى الجنة ودخولها وهو من أقوال النبي الأسود والسلام ما العلاقة بين التزر والحوض بينها النبي الأسود في حديث أبي ذر عند مسلم قال حوض فيه مزابان يشخبان فيه من ماء التزر من الجنة إذا ماء الحوض مستمد من, من نهر التوفر والكوفر والحول من خصائص أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذاته في الجنة إن أعطيناك التوفر وإن كان أبنى عبثته تخصير للتوفر بمعنى كفرة الأتباع وله ذلك ولكن لا يقال له كفرة الأتباع عليه الصلاة والسلام وله نهر في الجنة عظيم جليل يقال له يستمد من حوله الذي في العرصات ماءه من هذا النهر العظيم الذي يسمى الكوثر يقول أي الصلاة أنا فراطكم على الحوض، فراطكم أي سابقكم ومتقدمكم وإمامكم أنتظركم على الحوض كأنه بهذه الكلمة عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه وأمته آمنوا به وصدقوه ويريدون أن يقصدوا به ويهتدوا في الدنيا يريدون أن يكونوا على منهجه وتحت لوائه يوم القيامة يقول أنا فرطكم وأنتظركم فلا تغيرون ولا تبدلون ولا تحرفن عن ما بعث به إليكم وما أرشدكم إليه وما علمتكم إليه إن أردتم اللحاق بي وستيروا على منهجي تحت تحتي والورود علي في حومي وهذا جاء صريحا جاء صريحا في الحديث أسلفته لكم يقول النبي صل الله عليه وسلم أنا خرطكم على الحوبي وإنه لا يأتي لأقامة من أمتي أعرفه ما يعرفوني وأكلمهم ويكلموني في بعض الألقاب سيزدادون علي إذا حلاث على أن يبلغ الحوض النبوي ويشرب منه الشربة التي لا يضمون شرب بعدها أبدا وعلامة فوزه وفلاحه وأنه سائر على منهج رسوله عليه الصلاة والسلام حتى ورد إليه في حوضه الشريف العظيم صلى الله عليه وسلم فيزادون عني فيتعذبا من يسلام يا رب أصحابي أصحابي أو صيحادي صيحادي أو أمة أمة على الألسات المختلفة اتجاه هذه الروايات الحديثة فيقال لي اسم العلة والسبب الذي حيل بينهم وبين الانضمام إلى حزب النبي عليه الصلاة والسلام والحشر معه والورود عليه حوضه والشرب منه أن قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إذا غيروا بدلوا انحرفوا دل دل دل دل ما اتبعوا ما شرعته لهم وسننته لهم ما ما بعث به إليهم غيروا حرفوا صلطوا على نصوصك التأويل صلطوا على نصوصك التأسف صلطوا على نصوصك الرد الصريح والعناد والاستكبار واستحلوا ما حرمت عليهم واقتدوا بغيرك وعظموا غيرك وبجلوا غيرك ووالوا أعداءك كل هذا فعله. إذا ما يستحقون أن يكونوا في عداد حزبك وفي تحت لواك ومن الواردين عليك حوضك لذلك يحضر في هذا القضية يحضر في هذا القضية فالذي يريد بنوق حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من والشرب منه والانضمام تحت نوائه وهو الحشرة مع حزب عليه الصلاة والسلام فليعلم أن ضابط ذلك والذي يحدده ويوجهه بعد توفيق الله عز وجل ورحمته هو به عليه أفضل الصلاة والسلام في الدنيا وبحسب القرب منه صلى الله عليه وسلم حبا واقتداءا وتسننا واتباعا يكون الورود عليه والقرب منه يوم القيامة. بحسب ذلك فمستقل من ذلك هو وقريب وبعيد ومطروض يا ذنب الله تعالى أين وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة وعند البخاري يقول ليس ما بين بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة ومنبري على حوض ومنبري على حوض قيل في تفسيره وهو أشهر الأقوال أن الذي له منبر على الحوض يوم القيامة يدعو يدعو أمتهم في العرفان كما كان في الدنيا يدعون إلى الله. وإلى دين الله ويشرح لهم هدي الهدي الذي بعثه الله به ويشرح لهم الخير فنوفق من سمع واتبع والشقي من أعرض واجتنف يوم يدعوهم أيضا فالذين اتبعوه واستجابوا لدعائه في الدنيا سيستبعون ويستجبون لدعائه في الآخر فليدون عليه حضه والمطلود فما بينا حاله نعم تقرأ السؤال 22 بعد المئة ما درين الإيمان بالجنة والنار جواب قال الله تعالى واتقوا النار التي يقولها الناس والحجارة وعدك للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جمات تجري من تحتها الأنهار الآية وغيرها ما لا يفصى وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله جنة على ما كان من العمل أخرجاه وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء هذا هو المصير الأخير والقرار الأخير والمنزل الأخير بعد التجاوز في العرصات في ذات اليوم الطويل على اختلاف مشارب الناس وعلى اختلاف ما يعني قدره الله فيه يكون المصير الأخير إما إلى الجنة جنة عن السماوات والأرض عدة المتقين أو إلى نار حرها شديد وطعرها بعيد نسأل الله لنبقم العافية هذا قرار الأخير والمصير الأخير والكل سائر إليه المؤمن والكافر المصدق والمكذب هذا هو المصير الأخير فالتكذيب به أو رده لا يقين في واقع الأمر حقيقة الحال شيء وإنما كل القضية يعود نفع المصدق والمؤمن إليه ويعود وبال المكذب والمعانج المستكبر عليه عياذا بالله تعالى طبعا الجنة والنار بعض أو كثير من أهل البداعي والمحدثات بل وأهلنا والعياذ بالله الردة عليه الله صلطوا على نصوص الكتابة التي وردت في وصف الجنة والنار التأويلات استقيمة واستخيفة حتى يعني جعلوها لا أمورا لا حقيقة لها وإنما هي مجرد يعني مثلا الثلاثة بن سينة يعتبرونها يعني مجرد يعني تنعم روحاني بالاتصاد الملكوت الأعلى فيصبح أرواح المؤمنين في أرواح فقط تسبح في الفضائع الهائل في السول خلاص، والروح الشقية إنما هي تختلط بالروح الشياطين وتتناسف معها وتصبح من جنسها والباطنية تقول أن نعيم الجنة هو مثلا رضا أئمة والنار غضب أئمة وكل يعني له مشا في ذلك والنتيجة الأخيرة قطع هذه العلاقة العظيمة التي هي يعني تنتهي عندها يعني أمال المؤمن وأماله التي أو أو صنع باليوم الآخر إلى الجنة فإن المسلم المؤمن عندما يقرأ في نصوص القرآن ويقرأ في نصوص السنة آيات الوصف الجنة وما عد الله فيها من النعيم المقيم العظيم الهائل لا شك أنه يصبر عنده ويحتقر نعيم الجنة مهما كان ويصبر ويحتسب كلما تذكر نعيم الجنة يقول نصر ونحتسب ما يحتاج يعلق نفسه وسل نفسه ويشهد نفسه ويقوي نفسه لذكر الجنة وما عدا ما لعطله شهوات الدنيا وعرضت له ملاب الدنيا وما أبصرها يحتقرها ويستصغرها ويتجاوزها بإذن الله تعذب لماذا المصير الأخير؟ وكذلك يعني إذا تذكر ما عده الله للفجاري والسفاري في النار من النكاد والعذاب والجحيم والزقوم والغسلين وغيرها أيضا طبره ذلك على الطاعة وردعه عن المعطية وتحمل في دنياه مشاكله وهمومه وغضوه كلها خوفا من عذاب الله ورجاء في رحمة الله فهي الشاحب لهمة المؤمنين والمصدر لهم في الطريق هذا النصير الرحيم ولهذه العلمة أكثر الله من ذكر جنة والنار في القرآن ما تكتب تفتح صفحة أو تقلد صفحة في القرآن فتقنا إلا هو يتي أو وصفها أو حالها أو أهلها أو منحو ذلك ويأتي بعدها أو قبلها وصف النار وذكر أهلها وحبابها ونسل وجهه لا يتكتب في الغالي الأعمل في القرآن الكريم ليش نتشار هذا؟ لماذا؟ حتى لأن الله يعلم ما سيواجهه المؤمنون في الدنيا من شبهات من شهوات من كيد الشيطان وحزبه من عدا عداء الله عز وجل من من من أمور وفتن عظيمة هائلة وكلها تبع إلى إلى إلى إلى عن صراط الله المستقيم إلى السبل الهائلة المتفرقة يصبر المؤمن ويحتس تعلقا بما, بما عده الله جل. إذا سلّط عليه هذه التأويلات إيش يبقى للمسلم تعلق به؟ ما يبقى شيء لذلك؟ يعني يخلع ربقة الدين عن عمقه وربقة الحياة عنه ويقتحم على ميابين الفساد والشر أي مقتحام عياذا بالله تعالى ولذلك فالجنة حق والنار حق وهي الدار الأخيرة والقرار الأخير والمصير الأخير وليس بعد الدنيا من دار كما قال العلم إلا الجنة أو, أو النار فـ فـ فـ وتحديد ذلك في الدنيا بعد رحمة الله وتوفيقه فالإيمان والعمل الصالح هما طريق الجنة وطوق النار ما أكثرها يا بالله تعالى أنواع الشرك والكفر والفسوق والفجور والنفاق نسأل الله لنا ولكم العافية والرشاد والسداد في ذلك نعم بل يعني شو النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام لما في أول الإسلام واجهوا عنة عظيمة ليس كذلك وعذابا من أقوامهم وشدة وغرضة حتى من أهليهم ووالديه. هذا تعذبه أمه وذاك يعذبه أبوه وهذا يعذبه قومه وهذا يهجره حزبه وهذا تدع وهذا يخرج الرضا يعذب عذاب شديد ونتائي ما هي القضية الوحيدة يعدهم بها النبي عليه الصلاة والسلام لما يمر على آل ياسر عمار رسولية وأبوه ياسر وهم يعذبون تحت, تحت الصياد حتى هلكت وماتت سويا رضي الله عنها من شدة في مواقع عليها ماذا كان عدوس ما كان عدوس لا الانتقام من من عذبه ولا ب أن يبصر له في أمواله بعد إذا غتنا ولا بنصر ولا بأي شيء أبدا في الدنيا ربطه مباشرة بغاية وحيدة بعيدا نعم في المنظور دون البشر لكنها في في تدل الله وتقرى قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب صبرا على عند موعدكم لا ما هو شوف السبب الجنة مباشرة. وص هاي بالمسيرة الأخيرة هذا اللي يصبر المسلم في حقيقة الأمر ما وعد وعدوا حتى بالانتقام من من من عذب معنا ذلك قد يش في صدورنا وعندنا ويصبرنا ونا لكن حتى تب يبقى المنهج نبيه هذا ويبقى <تصفيق> يعني منهج الله عز وجل في دعوات الأنبياء واضح وهو الارتباط بالآخر حتى لا يرتبط المؤمن عندما يصلط عليه شيء في الدنيا صبرا في سبيل الله أو تعذيبه في سبيل الله أو شهوة مشهوات الدنيا يورى عنها أو شهوة يحاربها أو عداء وسيد من أعداء الله يواجهه لا يتصبر ولا يتعزى إلا للنصبير الأخير الجنة صبرا على ياسر إن موعدكم الجنة نقرأ السؤال التاسع والعشرون بعد المئة ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيا للأبد. ويحصل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من المأمون وتلك من العذاب. يعني كيف يتحقق إيمان بالجنة والنار؟ الإيمان بوجودهما وأن الله خلقهما وأن الجنة هي رحمته التي سارح بها عباده الذي وصفهم. وكتب لهم الحسنى وأن النار هي عذابه الذي سيعذب به أعدائه من الكافرين والمنافقين ومن إليهم مخلوقات يعني خلقهم الله خلافاً, خلافاً للمعتذر يقول أن جنة لم تخلق بعد والنار لم تخلق بعد وأن الله سيشئهما ويخلقهما بعد يوم قيامة هذا يعني كلام مردود وباطل والصواب والحق الذي عليه أهل السنة رحمة الله عليهم جميعا وجعلنا منهم أن الجنة خلقتا خلقت ولا حديث النصوص يأتي الشيخ بذكر شيء منها كما أنه مخلوقتان يعني خلقهم الله عز وجل ويزيد في تحرية الجنة ما يزيد ويزيد في نسال النار ما يزيد سبحانه وتعالى فإن الجنة والنار فضى الله لهما بالبقاء فلا يلحقهما نصيحة تفصيل ذلك في السؤال القادم إن شاء الله وتعالى. نعم. السؤال الثلاثون بعد المئة ما الدليل على وجودهما الآن؟ جواب أخبرنا الله عز وجل أنهما معدثان فقال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار عدوا وعشية قال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت في الجنة طلعت طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت النار فرأيت أكثر أهلها النساء حديث وتقدم في فتنة وعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده الحديث وقال صلى, صلى الله عليه وسلم أدربوا بصفلات فإن شدة الحر من فيه جهنم وقال صلى الله عليه وسلم اشتقت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعض فأذل فأذن لها بنفسين في الشتاء ونفسين و... فأذن لها بنفسين في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزنهرير وقال صلى الله عليه وسلم ثم من حيث جهنم فأذن بالماء وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال إذهب فانظر إليها الحديث وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم قسفة الشمس وعرضت عليه ليلة الإسراء وفي ذلك من الأحاديث السعيحة بما لا يحصى هذه أدلة أدلة واضحة في داعتها وردها الشيخ على أن جنة والنار قد خلقهم الله عز وجل لا كما يقول البدع أن لم تخلق بعد أعدت لم أعدت سلفا عدة تقول يعني عدته ربي فيه سبأ يعني جاهز ومستعد للسجن وتمتظر قدومه لتقدم له ما عدته له من من الضيافة فينه وحسن الاستقبال وكذلك الحادث وقت طلعت في الجنة أي طلعت في الجنة أرشاني قالت ليت الإسراء والمعراج في في, في لما أصلي به الإسراء المنام في المدينة لما قام يصلي صلاة الكسوف لما كثفت الشمس يقول عرض عليه جنة والنار في عرض هذا حادث حتى ما جاء به وكذا يخلو قفصا منها فقال لو خسر لأكلت منه ما بقي في الدنيا هذا من وين هذا واضح حاصل أظ الله عز وجل عدت الصالحين عدت وإنما القبيح نوايز يزيد في نعيم الجنة وتحليتها ما يزيد كما جاء في الحديث الحديث إبراهيم قال غممت أن جنة طيب وطيب وأن غراسها سبحان الله والحمد لله يعني طور سُنَّة ما يُغرس له، جُبنا له قصر، جُبنا له بيتا، يجهز له مكان، يزداد في, في في في نعيم، يزاد في في في في في حبوبه، زيادة النعيم وزيادة التحلية شيء، وكلهم خلقه وأوجد شيء آخر، لذلك يجب أن يسون من عقيدة المؤمن أن الجنة والنار خلقهما الله عز وجل، وفرغ من خلقهما، وأنه يزيد في تحلية الجنة ما يزيد، ويزيد في نكال النار ما يزيد. هذا الذي يعني المقصود الذي عليه الشيخ أرد عليه هذا هذه الأسئلة أو هذا البعد نعم السؤال الحادي والثلاثون بعد المئة من الدليل على بقائهما لا تفنى أبداً جواب قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم قال تعالى وما هم منها بمخرجين وقال تعالى فيها عطاء غير مجهول وقال تعالى لا نبتوعك ولا ممنوع وقال تعالى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 خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدون فيها أبدا وقال تعالى وما هم من النار وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا وحياء غير ذلك من الآيات فأخضرنا تعالى في هذه الآيات وأنثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين ونفى انقطاع انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم ونفى, ونفى نفناءهم عفيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا ينوتون فيها ولا يخيون الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يحمل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزما إلى حز مهم وفي نظر كل خالد فيها هو فيه وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لهم لا يؤمنون وهي في الصحيح وفي ذلك حاديث غير ما ذكرنا كما قلنا كما أن النار والجنة خلقهم من فقد قضى الله عز وجل لبقاء الجنة وبقاء النار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وبالتالي فأهل الجنة من وصفهم يوم القيامة الخلود خالدين فيها لا يخرجون منها ولا ينقص من أجلهم شيئا ولا يلحقهم هرم ولا كبر ولا مرض ولا موت ولا فلا الخلود وكذلك أهل الجحيم من الكفار والمشركين يا الله تعالى نفس القضية لا يفكر عنهم العذاب يعني لا يخفف عنهم نفس الله وليس لهم أمل في الخروج منها ونفسهم لن يهلكون فيها هم يرضون بعي واحد من الناس ولو مع على سوء أنهم يا يكون هذا غاية أماني يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نريد الهلاك. شوف إذا كان الهلاك غاية الأماني كيف الحال هذا كفى بك داعا أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانيا حياذ بالله تعالى دلال على ما هم فيه من الشدة والضنك والعباد الأذين يصبح الهلاه غاية الأماني عندهم وما عذاك لن يعطوه. قال إنكم ماكثون كما ذكر الشيخ لا يخرجون منها فلا أمل في الفروج ولا يقفف العذاب أصلا تغفيف على قلب. لن يجدوه وأيضا لن يموتوا فيها كما على لا يموت فيها ولا يحيا طبعا لا يحيا هو حي لكنه الحياة فيها من نتتها وجحيمها ليست لحياة فنفى على أن تسمى حياة ومع ذلك لن يموت فيرتاح من, من, من هذا العليم وهذا العذاب وهذا النكار الشديد فيتمنى الكافر حينئذ أن لو كانت كان ترابا الذي يخلق أصلا وذلك يقول الله له قد طلبت منك ما هو من ذلك يقال للسهر يوم القيامة لو لك ما في الأرض من ذهب أكدت مختدياً به من من هذا الحال الذي أنت فيه فنعم شوف الأرض كلها ذهب قال الله عزيزي قد طلبت منك ما هو من ذلك أن تؤمن به وإعمال صالحة خفيفة يسيره وهذه القضية ومحرمات تنتهي عنها بما يتطلب. هذا قضيتنا. ومع ذلك عدل الكاثر والفاجر والموافق أن يعطي هذا لله ذات يوم القيامة لا يسمع له ولا يستعتق ولا له شافع ولا له ناصر ولا له ولي عياذا بالله تعالى وكلما نادى واستغاث يواجه بأشد <تصفيق> العذاب وأشد الفلاح إنكم ما تكون ونحو من العبارات نساء الله لكم العافية ورقوا السلامة. الشاهد هذا هو الخلود في الجنة للمؤمنين وفي النار للسافرين هناك فيئة معينة تعذب بقدر ما عندها من الفساد أو وهي هي فساقة المؤمنين وفساقة المسلمين هذه نقل الله عز وجل ببعض الذنوب وبعض الكبير وبعض الفساد وبعض الجرائم لكن عندهم التوحيد عندهم الإيمان عندهم بعض العمل الصالح قد قد وقد لل لقد قد يغضبهم مهداهم الله وشأنهم في عبادي لا ندخل بين الله وبين عبادي وقد يعاقبون وقد يعذبون ب بحسب ما قدمت وعيدهم ووكسلت وعيدهم نجرايم الغتاج لكننا مصيرهم الأخير إلى الجنة ولا مقصود في النار ما مقصود فبعد ذلك لا يبقى في الجنة إلا المسلمين المؤمنين ولا في النار إلا الكافرين المشركين وعند ذلك فعدا يخص كل الموحدين إلى الجنة يأتى بالحديث الذي أنه يأتى بالموت في في, في صورة كبش كبش فمنح فيزبح بين جنة والنار الموت فيقال منادى أهل جنة فيشرى إبون ومن بلود منادى أهل النار فيشرى إبون ومن بلود فقال تعرفون هذا قال نعم هذا الموت ثقناه نعرفه فيزبح فيقال يا أهل الجنة فلود فلا موت ويا أهل النار فلود فلا موت فيزداد هؤلاء طرحا إلى فواحي وأولئك عوالعياذ لله فزمن إلى حزيث قد الرجاء في نجاته أو خروجه حياذاً لله تعالى حتى تعرف يعني عندما ترى الفساد في الأرض وعندما ترى الشر وعندما ترى تمرد الكافرين وعندما ترى شدة نفاق المنافقين وشدة فجور الفاجرين لا تظن أن الله غافلاً عنهم ولا تظن أن الله لن يجازيهم فيهم وإذا ما يصنعون في الدنيا مهما صنعوا بما في ما عدى الله للموجحين يعني يصعر ذلك تماماً دليل على ذلك الحديث الذي في أعظم خلوة عذاب عزاء وللمؤمنين في تصميمه فيما يواجهون من الابتقيان والفساد والشرب والكفر والشرق وغير ذلك من المحدثات التي في, في الأرض والشر الذي في الأرض من خذب الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آية آل سبيل المالك يؤتى بأنعم بأن الدنيا من أهل النار أنعم إنسان عاش الدنيا كلها أنعم إنسان ما يعني فوق نعيم من الذي لا يعرف الهم ولا الغمة ولا الكربة ولا الجوع في نعيم إنسان شوف نعيم الدنيا كل كيف وضعت يعني أنت الآن تسمع عن بعض حوايل المطرفين وعما ترى في, في, في قصور المنعمين وعما ترى في, في, في دور ال ال وغيره، ترى عجبا ترى عجبا هائلا شيء عظيم. أما عن رسالة هذا الدنيا كلها يأتى اليوم وقيامه وهو من هذ الناس، فيوم السنة لي خمسة الواحدة، في لحظة الواحدة. ما في الآن ولا خلود ولا سنة ولا يوم ولا ساعة خمسة. فيقال رأي عبدالله هل رأي هل رأيت نعيم القطر؟ هل مر بنا نعيم؟ قال والله ما رأيت نعيم القطر. رمسه في الجحيم انساته ذاك النعيم في الدي كيف لا خالد فيها وريش حيادة بالذات ما في مقارنه ويؤتى كان باب بأبعد أهل الدنيا من أهل الجنة الإنسان استعبان في الدنيا الذي عاش حياته كلها جوعا وفقرا وغما وغما وكربا ومرضا حياته كلها سعى وفقر ونسال الدنيا لكن من صدر إلى إلى عصا الجل فيغمس في الجنة يغمس شوف تلمة تغمسنا عندما تغمس سياد لحظات ما تحتفل في المدة الزمنية فيقال بعد هذا الغمس أي عبدالله هل رأيت بؤسا قط هل مرت في شدة قط فيقول الله ما رأيت معي بؤسا قط ولا مرت شدة في شدة قط كيف إذا خالد فيها شيء ما يقارن حتى تتعزى وتتسلى وتصدر تحتسب ولا يهلنك ولا يؤمنك ولا يتربنك حداء أعداء الله وفجورهم وفصوقهم وحربهم لله ولدين الله عز ما هم إلا يعني شات من طرف خطيش قبلهم أمم وسيأتي بعدهم أمم ولا يغير في في كون الله شيء ولا في ميزان الله شيء إلا وعلا وتقدس أن يغير في ميزانه وفي تقديره هؤلاء هذا الغفاء شيئا إذا تصبر وتحتزر كل من الحزاء والصبر والاحتساب وعدم استفغام مكري أعداء الله مهما كان إذا قولنا بما عده الله المجرمين وما عده الله عز وجل المؤمنين هنا مسألة في قضية فناء الجنة والنار اشتهر الكثير من الكتب ويوقع وانتداول عن الإسلام ابن رحمة الله عليه وعن تلميذه الحافظ ابن مقيم أنهما يقولان بأن النار بفناء النار بأن النار خيات إلى يوم تفناء اشتهر هذا وينقى في الكتب واستغله بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المغربيين أصحاب البدع، بعضهم المتصوف المتكلمين استغلوا ذلك في الطعن في شيخ الإسلام وأنه يعني لا وآراء يعني سفرية وأنه لا وآراء في طعن في القرآن وأنه, وأنه يستغلون مثل هذا مع أن هذا ما ثبت عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجدت قطعة مخطوطة قديمة يعني مسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها أن نبحثنا. وهذا لا يصح يوسف الشيخ الاسلام في قطعه المخطوطه لا عليها لازمان ولا سقام ولا عنوان ولا شيء وكتبه المشهوره ومؤلفاته المعروفه فيها التصريح الواضح الذي لا مجال لرده بان الجنه والنار لا تدنى في لم هذه السنه ليس هذا بل ورب على جهني بن فلطان جهني صلى من من يقوله هنائي النار والجنة أيضا ورد على ابن هزيل العلاف من المحتزين يقول أن حركاتها الجمع سيجمدون في جمادات كذا رد عليه في صفحات بردود هائلة عظيمة جليلة عظيمة النسع والقدر يرد كيف يقول مثل قولهم إذا الشيخ الإسلام أقول لا ينبغي تنسبه أن ينسب إليه ولو قرأتموه في بعض الكتب ولو قرأتموه في بعض الكتب لا يجوز أن ينسب ابن القيم نعم ابن القيم في في في في في كتاب حاد الأرواح بحث في المسألة بحثا طويلا طويلا جدا وأورد من الأدلة في والآثار ما يفيد أن يعني النار تفنى من أشهرها أن النار تفنى طبعا جلنا بالاتفاق يعني لا تناقضية النار لا أورد أثر يعني آثار عن عمر وعن أبي برداء يقول يحول عمر أبو الدرداء آثار صار في النبع صحة الآن. أن لو بقي أهل النار في النار عدد رمٍ عالج لكن له يوم يخرجون فيها فيه منها عدد رم يعني شوف ذهب تريح ذرم كم سنين فمن سيأتي يوما معه ما يأخذون فيه طبعا أنا صار عليه يعني مبالغة مجهات أساليبها مبالغة في مجهات أساليبها ولا ترتفع ذلك مصادر تلك المقصود صريحة القطعية من القرآن سنة لخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار ثم ابن القيم نفسه بعدا بحثا نفسه واستفاد فيها. قال عبارة الأخيرة تنقل إلى ما انتهى قدمك أو انتهى قدمك في هذه المسألة. يعني ما هي العبارة الأخيرة؟ قال يقول انتهى انتهى قدمي انتهت قدمي إلى حيث انتهت فيه قدم أمير, أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لما سير عن ذلك فقال إن الله تعالى لما يريد كما في آية موسى. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السنوات الأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ثم في الوابل الصيب فنص على فنائها وعادت النونية فما ذكر أشياء الثمانية حكم الله والسبعة التي قضى الله ببقائها ذكر جنة ذكر النار ذكر العرش ذكر الحور العين ذكر يعني أشياء من البايتة فالشاهد آخر قولين لابن القيم موافقا للجماعة بأن النار باقية لا تفنى وأنها الأهلها الصالحون شكو خايفون فيها أما شيخ الإسلام فلا يجوز أن يوسف ذلك إليه والصحيح المقطوع به في كتبه الذي يعرفه من تتبع ذلك وقرأه أنه يقول ببقاء جنة وبقاء أهل خلود فيها وبقاء النار وبقاء أهل خلود فيها أقولها لو قررو لأنك ستجد ثم تقر في بعض الكتب المتكلمين بعض الكتب المتفلشين النبغاني وغير النبغاني يفعلون في شيخ الإسلام رحمه الله عليه لأنه بل من أرباب البدا بلذن الكافرين مرة الرجل من الملة. إنه يطعن في النصوص، قال هذا اللي يأخذ المهر هذه ويبني عليها أمور عظيمة جليلة، نتصيد هذا الرجل لإخراج من لنا، مع أنه ما قال ذلك، هذه المصيبة ما قال ذلك، لو قال أيقظ كهريس، لا قال ذلك ومسخر بأمر مقصوب عليه، حتى ترجع صغيرة في قلوبهن بدى، لأن هذا اللي كسره. وهدم أصولهم البدعية وضلالاتهم رحمة الله عليه بما ألف وكتب وجاهد مثل الله جال في ميزان حسناته رحمة الله عليه ورحمة الواسعة الصنعاني الأبير الصنعاني ألف كتاب رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار ويقصد من ذلك ابن القيم يقصد من ذلك ابن القيم لأنه وقف على كلام حيحاد الأرواح ونقله في رفع الأستار وبدأ يرد عليه بالنصوص الصليحة والأطرار ولا نحن في غية عن ذلك ننقل هذا الرد إلى أبي هريرة العلاف أو إلى الجهم أو إلى غير من البديع لأن القيم يعني له قولان في المسألة من باب إخاء الضني به لأنه من عامة المسلمين وكبار علماء المؤمنين المعروفين بالاستاذ الرشاد عليه رحمة الله بل يعني نصف عدد من العلماء أن هذا آخر قولي ولا غفر في ذلك يقول له لحتي مسألة ثم يرجع عنه لما كبينه الصواب والحق قال على ماذا على يعني علمه وعلى يعني أن الحق بقيته ومتى ضاع ورجع له وماذا نشغله يعني طلاب العلم ورد مثل هذه القضية لذلك يعني لكن صنعان أيضا مأجور إن شاء الله بحسب نيّته عليهم جميعا رحمة الله تعالى إذا القارية عندنا القاعدة أن الجنة والنار مخلوقتان وهما باقيتان لا فسنيان ومن كتب له الله دخول الجنة فهو خالد فيها ومن دخل النار بين شريرين وكافرين فهو خالد فيها إن القضية يقول أن عصاة المؤمنين إذا دخلوا فيخرجون هذا القضية إذا دخلوا هذه القضية والله والسلام السؤال الثاني والثلاثون بعد المئة ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة جواب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسن حسن وزيادة وقال تعالى في الكفار لما إنهم عربت بهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أوليائه وفي الصحيحين عن جريد بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع, ليلة أربع, أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضاهمون في رؤيته فإن استطعتم لا تغيرون أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحاتها خبعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه أن ان يشبه ان يشبه تعالى الله فيها هو اصلا نشوف بما ان يشبه نور اذا كان شيء مرفوع مم. أو أن يشبه فهو شيء منصوبا نشوف تعالى الله أن يشبه في ذاته شيئا نعم لا قلنا ان ان يشبهه شيء كشيء هتقطها زرعت شيئا مرصوعة وتحت الها تفجع شيئا منصوبة يعني العرب يعني نعم. تعار الله أيش أي أيش أي فيها في ذاته أو صفاته شيء من خلقه وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيئا من كلامه يحمل أي يحمل شيئا من كلامه على التشبيه وهو أعلم خلق بالله عز وجل وفي حديث صهيب عند مسلم أيشف الإجاب أيشف الإجاب أيشف يكشف الإجابة يكشف يكشف الإجابة وما أعطى شيئا أحد فما أعطوا شيئا فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيانة وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا ومن من ردد ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب, كذب بالكتاب، وما أرسل الله به رسله وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لدة النظر إلى وجهه آمين نعم رؤية الله عز وجل يوم وطيامه هذه غاية الغايات وأمنية الأمنيات وغاية ما ينتظره المؤمن يصغر عندها نعيم الجنة على ما فيهم وعلى ضخامته وعلى عظمه يصبر عند هذه المنقبة وعند هذه النعيم المتدخل للمؤمنين وهو أنهم سيرون ربهم حياناً يوم القيامة ربهم الذي آمنوا به بالغيب وصدقوا رسله بالغيب وعبدوه بالغيب سبحانه وتعالى وراقبوه وخشوه واتبعوا أرامرهم واشترموا ما نعى عنه وحذر سبحانه وتعالى ووو ووال أولياءه وعاد وأعداءه وأنفق الغاري والنفيس من أموالهم بل وأنفق ور في سبيل إربائه يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة كرامة ادخر عليهم دون غيرهم وهو أنهم سيرونه سبحانه وتعالى عيانا جهارا كما يعني نص نص هذا الكتاب سبعة آيات في القرآن ونحن كما ذكرت الشيخ أكثر من أربعين حديث عن ثلاثين صاحبية من السنة النبوية كلها تثبت هذه المنقبة وهذا المعين وهذه الغاية وهي رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم الدين سبع آيات القرآن وأكثر من أربعين حديث صحيح عن رسول الله صلى ثم بعد ذلك ينكرها من ينكرها ويردها من يردها لا يثبت منها البدح أحد إلا الأشاعر ولهم في ذلك أيضا تأويل إثبات ما تأويل نوعي لا معتلجلة ولا شيعة ولا خوارج ولا في من أبواب التخوف ولا كل من يسون عياذ بالله تعالى. يعني الله يكرمنا بمن قالها ولا يعني يردون أن يردونها. كما ردو أنعم جن واله هذا ما بقي إلا القضية يردونها من من من, من من من من أمور الشرع والدين. الشافعي ناظر الشافع الإمام وعبدالله الشافعي رحمه الله ناظر بعض بعض القدرية في مسألة الرؤيا هذه. فقال يعني الشافعي يقول يعني له ما تقول في قوله تعالى كلا إنهم عربين يوم إذن لمحجومون الكفار يعاطبهم الله عز غير لأنهم سيكون عنهم محجومون ما تقول فيها يعني لو كان كل الناس ما يرون الله ما فائدة الله يقول له أنه طيب كلنا محجومون على قولك يقول له ما فائدة قولك كلا أنهم معرضين لمحجومونها هؤلاء يكفر إذا أنت تقول أن الله لا يرى أبدا ولا يرى لا مؤمن ولا غيره كيف يعاطب حول بشيء كل الناس مشاركوا لهم فيه جميعا هذا الرد وهو رد صحيح قال الشافعي لما عاقب أعداءه بالحجب عنهم أكرم أولياءه بأن يرونه هذا هو هذا هو استحيث أستطيع في هذه المسألة وإذاية النصوص يعني كثيرة وطويلة وأفرد الأئمة بعضهم مؤلفات خاصة في موضوع الرؤية أفردوها إنما في حال الأرواح الباب الرامي والسكتون أكبر أبواب الكتاب كله أفرده لهذه المسألة وشهد الأدلة من النصوص والكتاب والسنة وأقوال الصحابة وقبال التابعين في تأليف عظيم وترتيب وتنسيق جميل جدا يعني يحسو قراءته والرجوع له وأن هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم عذاب الرابع والستون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة والحديث ذا يقول إن لكم تترون ربكم النبي يتكلم فمن يكذبه إلا الكافر والملابقاء عزم الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعت أن لا تغلب على صلاتك قبل غروب الشمس وصلات قبل غروب يفعلوا يعني احرص على المحافظة على صلواتك صلاة الفجر في وقتها قبل غروب الشمس وصلاة العصر في وقتها قبل غروب الشمس فإن هذا هو السبيل لحافظتك على دينك وعلى صلواتك في أوقاتك كما أم أمر هذا هو السبيل الذي يبلغك إن شاء الله إلى تلك الأulia والضفر بها والحصول عليها ويرؤى الله عز وجل مرحمًا بل جعل المصطلحات من الدعاء المأثور عنه وهذا في حديث عنباء كان يدعون ليسم هذا الدعاء اللهم إني أسألك خشياتك في السر والعلن وأسألك القصد في الفقر والغناء أسألك كلمة الحق في القبر والربا، وأسألك نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القبر وبعد العيش بعد الموت، وأسألك لبّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرام في ضرام بدر ولا في نتين بدر. نبوي بُوي وعلّمُه النّصلي عمار الجيّزة وعمار وعلّمُه الإستافعين والإستافعين وعلّمُه يا إلى أن بلغنا خبرا طريفا كما كان النبي كان ذي الساعة ونسمعه منه على الصلاة والسلام ويدعو به المؤمن في محارب صلواته وفي سجوده يأتي هؤلاء المبتدعين يقول لا ما في رؤية طبعاً ندعو غفاء يتكلم به هدرا وكذبا حتى تعرف ولذلك علي بن المدينة الإمام أحمر الإمام البخاري كثر من أنكر رؤونك ليش موت عسفا وتكثر لأن قضية إن كان وكان ما ينكر الله كان ينكر رسول الله سبع سayas في القرآن وأربعين حديث صحيح رسول الله كلها تلقى ما يعتد بها أنا لا أكره صديق تكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام من قبل عظيمه ومن عظيمه وووو وحثنا يعد يعده يعده الله فيها عذابا بالتجلى يوم الدين يرونه سبحانه وتعالى يأتي من يسرها أو يؤذنها أو يحرفها وعمومها البداية كما قلت وسميت قصائدهم كلهم على إكثاره إلا لشاعرة ولهم فيها سؤال على أني أقول حتى يعني لا تفطلب معك النصوص جاء في القرآن الكريم الله عزيزي يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيث حتى تفهم القضية فرق بين الإدراك وبين الرؤية نعم سنا ربنا لكن هل أبصارنا تدركه جل وعلا وهو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأجله أعظم من كل شيء لا فنثبت الرؤية ولن في الإدراك كيف ذلك؟ بالمثل اكتضح الآن لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام هارباً مع بني إسرائيل من نصر وتبعهم فرعون بجنوده كمان في القرآن فأتبعهم فرعون يعني بجنوده. طيب فلما بلغ موسى وقومه البحر أمامهم وفرعون أصبح على مقومة يرونه ويرونه فلما تراءت فلما فلما يقولك على في الشعراء فتراء الجمعان يعني رأى بعضهم بعد. قال أصحاب موسى إنا لمدركوا قال كنا نفى الإدراك مع وجود الرؤية فالإدراك هي الإحاطة إدراك الشيء يعني إحاطته وضفر به نحو ذلك أما الرؤية فما يكفي الإدراك إدراك الله وجل من يدرك الله عزيزي في عظمته وجلاله وتبريائي سبحانه وتعالى لكن يرونه المؤمنون مثال أخرى لما موسى وافى الله في الميطات فواعدنا موسى ثلاثين ليساً واثماملاً بأشرة فتم ميقات ربي أربعين ليلة الإله قال فلما جاء موسى لميقاتها وكلمه ربه ماذا طلب موسى؟ طلب الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني هذا دليل استدل فيه المعتذل قال لن تراني كيف تقول لله رب والله يقول للموسى لن تراني فالجاء الضوء موسى أين سأل ذلك؟ نحن في الدنيا وهذا نقول سواب ونعي في الآخرة الآن النبي وعدنا بالحور العين في الدنيا وعدنا؟ ولا يوم القيامة، هاي ما جاءت الدنيا تكثر فيها خلنا عظيم هوا سادة شيء يوحدون به في الآخرة في في في نعيم الجنة وحال الآخرة لا يقام الدنيا حتى في في جوفك أنت الله سي, سي إن شاء الله إنشاءا على صفته وعلى هيئة وعلى طول وعلى عرض وعلى قدرة ليس من يعني منا في الدنيا منها شيء كما قال النبي صلى الله أهل الجنة سبعون ذراع طولهم في طو السورة أبيهم عادل سبعين جراعة طولة في الجنة من القول المهم يعني لا يقرن في القضية ف يعني ودى العم عليه قال غدا يعني موسى سأل هذا في الدنيا والرؤية في الدنيا متعذرة لا يمكن لأن وضعك البشري وضعك البشري لا يتحمل هذه القضية وإذاك أثبت الله بموسى قال انظر يا جبل حتى تعرف أنه في الدنيا ما يمكنك وضعك البشري وضعك لا تجل الله عز وجل بتبريائه سبحانه وتعالى لا ي... ما ي... ما يصيقه يعني لتجلبيه أحد أين قوة موسى البشرية مع قوة جبل هاء العظيم ما في مقام فإن استقر وكانوا خسوفة راني ليثبت له أن في الدنيا ما يمكن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكتا وخرّ موسى صائقا فلما أفق سبحانه نزل الله عن هذا الأمر العظيم الجليل أن ينفر رؤيته في الدنيا جاء في بعض الأسان أن الله تجلى للجبل في أسبوعه سبحانه وتعالى الدنيا كلها علارثها قضت يوم القيامة جل وعلا. أما في الحلاه فيوضع مختلف وقضية مختلفة وكل النصوص تنص على أن رضى الله منا ينعمين. خص به المؤمنون أهل الجنة. وعرمه الكافرون أهل النار كلا لا إنهم عطت يوما أيضا. النعم. وهي الحسنة وهي الزيادة من الذين أحسن الحسنة وزيادة كما قلت عنه النبي عليه الصلاة الله نعم. هذا يعني نحاول لتخريج ما, ما نقول عن ابن القيم النسبيه تيمية فناء النار اللي تكلمنا عليها ووصلت الى شيخ الاسلام ابن تيميه وقال ابن خير في بعض المؤلفات رجع عنها في المؤلفات الاخرى بعض المؤلفين يعني يحاول يعني يبرر يعني لبني القيمه وكذا قال ان المقصود أن بالنار السفنى يعني نار عصاه المؤمنين عصاه المؤمن ستكون نار ياخذون منها ويبقىون عن التخريج هذه هي المحاوله لتخريج ووصل ان المعنى القضية ملغية من أصلها لا شهر الإسلام قالها وابن القيم طواجعا عنها في مؤلفاته هل استكتير من أسماء الله؟ نعم إن الله حديث عند أحمد والحاتم وغيرهما إن الله حي يستكتير إذا اقتصر أحدكم فليستكتر فمن أسماء الله استكتير السؤال الثالث والثلاثون بعد المئة ما دنيل الإيمان بالشفاعة ومن من تكون ولمن تكون ومتى تكون الجواب قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيوجٍّ فقيلة وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحدٍ فيها شيء فقال تعالى كل لله الشفاعة جميعا فأما متى تكون وأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ما من شفيعٍ إلا من بعد إذنه وقوله وكان من ملائكم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أيادن الله لمن يشاء ويرضى وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وأما ممن تكون وكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاف وأما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يبدأ باشتفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى تشفع أم أكبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال ويحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يواصل الشيخ عليه رحمه الله ذكر أحوالي ومواقف ومشاهد يوم الدين الذي هو اليوم الآخر يوم القيامة وقد تقدم معنا موضوع الرؤية رؤية الله والعرض والحساب والموازين والصراط والحوب وعمثار ذلك وآتى الآن الشيخ لموضوع الشفاعة والشفاعة حق لله عز وجل وملك له لا يمكن أن يشفى أحد يوم القيامة لأحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى ولا يطمع فيها طامن ولا يرجوها راجل ولا يتمناها متمني إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك وهي لأ شروطها المعلومة المعروفة الشرط الأول وهو أعظمها وأجلها إذن الله عز وجل فإذا لم يأذن الله باشتفاء على أحد فلا فلن تقع ولا تقع أبدا كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولذلك يوم القيامة خبيل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أن يشفع لوالده الذي مات على كفره يريد أن يشفع له يوم القيامة فيقول لله عز وجل يا رب إنك وعدتني أن لا تخذني يوم يبعثون وأي خذي أخذ من أبي الأبعد ولأن الله عز وجل لا يركي أن يألم بالشفاعة لكافرين قال لإبراهيم انظر ما تحت قدميك وينظر الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام تحت قدميك فإذا والده في صورة الضبع يلطق بالدماء والقيح والصديد فيقول في إبراهيم عند ذلك بعدا بعدا سحطا سحطا فلا لا أنه لا أمل في الإذن له بشفاعة ولا أمله بنجاة ولا غير ذلك فيحمر بقوائمه الأربع عيالا بالله في النار إذا كان الخليل إبراهيم وهو من هو منزلة عند الله عز وجل ومكانة ودرجة ورفعة لا يؤذن له في أن يشفع لأبيه ووالده فغيره لا شك أنه من باب أولى الله لا ثم المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي بلغ من المنزلة والكرامة عند ربه جل وعلا ما لم يؤذنه أحد يستأذن ربه في أن يزور قبر أمه فيأذن الله، ثم يستأذن ربه في أن يستغفر بأمه فلا يأذن له دلالة على أن هذا الأمر ملك لله وراجع إلى الله وأول شرط فيه هو شرط الوقوع لا يبقى يقع بدونه إذن الله عز وجل والأمر الثاني أن يكون الشفعاء من أهل المكانة، أهل المنزلة العالية عند الله عز وجل فلا يشفع الحصار ولا يشفع اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي اللي الفصاق بقية وإنما يشفع الأنبياء ويشفع تشفع الملائكة ويشفع العلماء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأخيار فصلاح الشافع ومنزلته ودرجته عند الله لها دورها ولها مكانتها في الشفاعة